سأرحل للعلالا للدهية سأرحل للمعالي يا أخية سأرحل عاقدا كل الأماني بابن الله ناهديها هدية سأرحل نحو دار العز شوقا إلى الجنات ما أحلى المنيا سأرحل للعيداء سيفا وناراً ونفسي نفسه فرساء أبياً سأرحل عن ديار تزدريني تراودني على سحق الهوية تريد العيش دون الشرع تواكب فيه أقوام شقياً تقول الدين والإسلام يصر فيما أنتم أيدي عتية أحقاً قد سميت إلى المعادي لماذا تبتغي الدنيا شكياً فقومي إنما الإسلام عز ونفس المؤمنين به رضية ديار المسلمين غدت تنادي وتشكو ضعفها يا للرزية سأرحل للعلالة للدهية سأرحل للمعالية أخية سأرحل عاقداً كل الأماني بابن الله ناهديها هدية سأرحل نحو دار العز شوقاً إلى الجنات ما أحلى المهية سأرحل للعدا سيفاً وناراً ونفسي نفس ثورسان أبياً أغض الضرب عن هذه المآسي فأرقب تلك قاد عادت ندية فلسطين تنادي نصرة عن وتصرخ صرخة أخرى قوية لقد عاث الفساد بأرض قومي ودنس مسجدي حقا أخيا بنياتي لبس ثياب ذل وأختي أجبروها للدنيا ما والله ما للعيش أما والله ما العيش أنتم، أما والله مال العيش أنتم، فصبرني في لسطين الأبية، بن الإسلام ما هذا التغاضي، وقد حطمتم الفرس العلياء، بن الإسلام يا ويح المنادي، فلا صوت يجيب ولا سريعة. بني الإسلام ما هذا التمادي فإن الكفر قاد ساد البرية فإن الكفر قاد ساد البرية فإن الكفر قاد ساد البرية